وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله ويعرف من دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ب فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه دعنا غُرُ الله وَقَال لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّهِنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيُوبَتْ تِكُنْ آذَانَ النَّعْمِ وَلَا أَمْرَ نُهُمْ فَلَا يُغَيْرُ نَخْلُ قَوْلُ الله تَخِفِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِيدُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ يُدُوهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَا وَهَمَ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ